وصارت ظلمة على الأرض كلها من وقت الساعة السادسة إلى وقت الساعة التاسعة وعند الصليب انشغل البعض بلا إيمان اقتسموا ثيابك بينهم وعلى لباسك اقترعوا منهم من قال اتكل على الله فلينقذوا ومن قال يا ناقد الهيكل وبنيه ومن قال إن كان هو ملك اسرائيل فلينزل على الصبيل وتحت الصليب من قرع صدره ومن بكى ومن اخرج من كنزه جددا وعتقاء ومن امن بك ووسط هذا كله نطقت يا ربي سبع كلمات هزت النفوس كل النفوس من الاعماق وكانت الاولى يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون